أنها فيها الحل لكن قلنا هناك نصوص وضوابط قد تتأتى تبين لنا بأن العقود المركبة على أنها على البطلان فيها ضوابط حتى تنضبط بها هذه العقود حتى تصح لأننا عندنا في معاملة معاصره هذه المعاملة المعاصرة هي معاملة الإجارة المنتهية بالتمليك نحن الآن بنؤسس لها لتعلم أين هي لأن كل نازل من النوازل لابد لها من صورة, إيش؟ صورة في الأول مفهوم كلامي؟ طيب هنأخذنا ضابطين الضابط الأول أن لا يكون الجمع محل نهى النص الشرعي كما بينا ذلك أنه هناك أنباين وسلف واتينا بكيفية الحرمة في هذا الباب والضابط الثاني تكلمنا عنه أيضا وهو أن لا يكون هناك حيلة ربويه وكامل الحيلة الربوية بيع والحيل على على الربا والحيل على على الربا انه يتوصل بها إلى الى الربا اخذنا الحيله على الربا لما اخذناه في الضابط الثاني لما اخذوه دكتور طيب الضابط الثاني كما قلنا وهو الحيل على الربا بان يعني حتى تكون العقود عقود صحيحه لا يأتي نص في التحريم وايضا لا يأتي نص في سد الذرائع حسم المادة وسد الذرائع أن يكون أن يكون التعاقد بعقدين أو بالعقود المكتبة وسيلة إلى الحيلة على الربا يكون وسيلة على الربا؟ الحيلة بأن على الربا. يعني نعم على الربا لابد أن نفهم شيئا يسيرا في فرق بين الحيلة والزريعة مفهوم الحيرة الحيلة الحيلة هي هي هي أغذي السبب الذي يتوصل به إلى محرم يعني يستحل المحرم أما الزريعة فليست كذلك الزريعة هو العمل الحلال الوسيلة الحلال التي قد تفضي إلى محرم نضرب مثلا لو قلنا عقد يقول الفيزا كارت مثلا إنه, أنه عامل ضابط وشرط في الفيزا كارت أنها أن هذه الفيزا كارت إذا, إذا لم يسدد خلال سالة أشهر يزيد عليه فائدة هنا استخدام الفيزا يحل ازاي استخدام الفيزا يحل ليش لانه الفيزا ما فيها شيء هو رجل سيشتري ب1000 وادفع 1000 ما تاذيته ديت لكن هو قال له لو اخرت ال1000 ثلاث اشهر بعد ثلاث اشهر فأنا ساخذ منك مالا زايد فصارت هذه ذريعه الى إش؟ ذريعه للرب يبقى كان ما كان ما كان سبيله الحل ولكنه ذريعه الى يفضي الى يفضي الى الرب أما الحيلة فإنه يتحايل على المحرم ليقع في المحرم فالحيلة تحايل بطريق محرم ليصل إلى المحرم كما فعل أصحاب السبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في أصحاب السبت قال قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فأذابوا فجملوه فباعوا ثمنه باعوا ثمنه أكلوا يعني أو قال فأكلوا فأكلوا ثمنه فهنا كانت حيلة محرمة للوصول إلى المحرم كانت حيلة محرمة للوصول إلى المحرم كالتورق عند شخص السامة يقول هذه تعتبر حيلة على الربع ضراهم بضراهم بينهما حريرة هذا لفت الانتباه لهذا الأمر يبقى هناك فارق بين الحيلة الربا وبين الزريعة مفهوم الحيلة الربا صريطة أن يبيع شخص لآخر مالا رباويا بثمن على أن يشتري منه بالثمن نفسه قدرا أقل أو أكثر من جنس المبيع كما إذا باعه مدي تمر رديء بدرهم على أن يشتري منه بالدرهم مدة تمر جيد فتلك حيلة محرمة لأن في حقيقة المسألة هو أنه استبدل مدين بمد وهذا صريح الربا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لبلال عندما قال كل تمر خيبر هكذا قال لا إن إننا نشتري الصاع من هنا بصاعين الصاع الجنيب بصاعين من من الجمع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو عين الربا ردو بيع الجامع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبه لكن هنا لو قال له في هذا الباب انا ابيعك مدي تمر ردي بدرهم على ان اشتري قد بالدرهم تمر جيد فكأنه جعل المدين مقابل المد اغلقوا المايك لو سمحتوا المايك هو بيع ينشئه البائع ويبدأه، وفيه مطأة، وفيه مطأة بين البائع وبين المشتري، فيه مطأة بين البائع وبين المشتري. فتكون المسألة هو أنه يدخل دراهم ب德拉يم تدخل بينهما حريرة من أجل من أجل أن تكون المسألة هي دراهم ب德拉يم، لكن في ظاهرها ليس صرفاً ليس صرفاً بدراهم ب德拉يم، بل بيعاً للحريرة وشراءاً للحريرة. كبايا لين ودماع الأمر إذا باعه رباويا بثمن كتمر كملح كذهب كفضة وهو يريد أن يشتري منه بثمنه من جنسه أي أقل منه فإما أن على الشراء منه لفظا أو يكون العرف بينهما قد جرى بذلك يقول أنا سأشتريه منك عل أن تشتري أنت مني هذا ويكون الثمن بينهما على التعرف أولاكم فإن كان الأول فهو باطل إذا كانت المطاعف فهو باطل لأن فيه قصد الربا فإذا فإن هذا لم يقصد ملك السمن ولا قصد تملكه إنما قصد تملك المسمن بالمسمن وجعلت تسمية تسمية السمن تلبسا وخداعا ووسيلة إلى الربا قال ابن عباس هي دراهم بدراهم بينهما حريرة هي دراهم بدراهم بينهما حريرة يبدا لو كانت العقود المركبة هذه هي عقود فيها تحايل على الربا حيلة على الربا من أجل أن يصل إلى الربا فإن, فإن, فإن العقود بهذه أيضا تكون تكون حرام ولا تصح وتخالف الأصل يعني تخالف التأصيل العام هذه بنسبة تمام الضابط الثاني في هذا الباب على أن العقود قد تكون حلالا لكن بشرط خلوها من التحايل على الربا الضابط الثالث ألا تكون ذريعة للربا أنا الآن بينت فرق من الحيلة والذريعة ممكن أحد يردد علي ما قلت وأنا في التفريق من الحيلة ومن الزريعة تفضلوا نعم <تصفيق> شيخ أريد أريد التفريق بين الحيلة والذريعة وأنا قلتها قلتها بين السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام كاتب. ال الذريعة أما الحلال قد يقضي إلى حرام. ممتاز ممتاز. لكن الحيلة تحايل بطريق محرمة يصل إلى محرم. ممتاز ممتاز تعال انتظر المسألة ذلك. صحاب السلف كما ذكرت يا شيخنا الحديث أتى الله اليهود حرم الله عليهم نيدا أجملون ثم بعثوا أكلوا منه ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز أحسن الله لك هذا أنا أحب أن يكون الأمر كذلك أن يخو تنتبه لأن هذه مسائل مسائل مهمة وهي مسائل معصرة فنود أن يكون الأمر فيه اتقاد نود ذلك الضابط الثالث من الضابط التي لابد أن يعني نعرف عنها أنها تخلو من حتى يكون العقد صحيحا الضابط الثالث في ذلك أن لا يكون ذريعة إلى, إلى الربا الذريعة هي الوسيلة إلى الشيء مطلقا وسد الزراع هي الحلولة بينها وبين الوصول إلى المحرم وهنا المراد بسد الزراع هو منع المباح الذي إذا أكثر منه المر وصل إلى المحرم. هذا سد الزريعة منع المباح الذي يصل به المر إلى إلى المحرم. بعد ذلك ما قال القاضي عبد الوهاب البدادي أن يمنع الشيء الجائز إذا قوة التهمة تتطرق والتطرق به إلى الأمر المحظور. يعني هو شيء ظاهر. فإنه يصل به بعد ذلك إلى إلى المحرم. الفرق بين الحيل والسد الزراع كما قال من سميها أن الحيلة تكون مع قصد صاحبها ما هو محرم في الشرع فهذا يجب أن يمنع من قصده الفاسد لأن الأصل في هذه حرمة في حرمة وأما سد الزراع فهي مع صحة القصد خوفا من أن يفضي إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى هذا الفاسد فعلى هذا كل اتفاق على الجمع بين عقود مشروعة في الأصل تقوى التهم به القصد في التطرق والتوسل إلى الأمر المحظور، فيعتبر من ما يعني عندنا عقد مع عقد والعقدان حلال مباحا ولكن اجتماعهما قد يؤدي إلى محرم، فإننا نقول تم يمنع العقد لأنه يفضي إلى محرم. يمنع العقد لأنه يفضي إلى إلى محرم. في هذا الباب قد نقول في مسألة البيع بيع الكلاب واستئجار الكلاب. لو قلنا جمع بين بين الاستجار والعب الاستجار محرم يعني محرم تحديث أصيل في هذا الباب لو قلنا بعقد عقد الإجارة وعقد الجعالة مثلا فهما عقدانه الآن عقد الإجارة والجعالة لو اجتمع قد يكون امر الجهالة في الجعالة يؤدي إلى الجهالة في الإجارة فيفضي إلى محرم فما صح في هذا الباب من الأمثلة التي نراها بأنها على الحل وعلى الإباحة لكنها باجتماعها قد تفضي إلى المحرم إلى الشيء الربو يعني ولابد من سدها لأنها تفضي إلى المحرم الجمع بين السلف والبيع تعلم أنه ورد حديث صريحاً لنا السلم أنه نهى عن بيع وسلف هذه مشكلة كبيرة جدا هو الاجتماع السلف مع البيع في هذا الباب فإنها تؤدي إلى محرم تؤدي إلى المحرم روى ابن داود والترميدي وابن مادة وأحمد ومالك والشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع وسلف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف قال ابن القيم حرما الجمع الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الدريعة إلى الربا في السلف بأخذ أكثر مما أعطى والتوسل لذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين سلف وبيع ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح وإنما ذلك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة أو ثمانمائة ألف هو يقرضه ألفا ويبيعه سلعة بثمانمائة فيبيعها له بألف إذن أقرضه ألف وباعه سلعة يساوي 800 بألف أخرى، فيكون هنا قد أعطاه ألفا وسلعة ب800، أعطاه ألفا سلفه الآن وسلعة ب ليأخذ منه ألفين، وهذا معنى ربا، يبقى المعنى هنا زيد يعطي عمرا ألفا سلف قردا، طيب، ويبيع له سيارة السيارة باتفاق الأسواق أنها من 700 إلى 800 لا تزيد على ذلك. فيبيعه السيارة بألف يبقى هو أعطاه ألفا قرضا وباعه السيارة التي لا تباع في الأسواق باتفاق إلا 700 أو 800 فباعها بألف يبقى مع ذلك كأنه أقرض ألفا وأخذ إيش أنتم معي متصورين متصورين متصورين أنتم خلوا اثنين من، بس طيب أنا, أنا... بس بس اتنين من عش... أنا أريد اثنين يفتحوا المايك معي. نعم يا شيخ. أنت ما اسمك؟ صالح, صالح. الله أكبر ما رجل له حظ نسمه الله يجعلك من أصح الصالحين يا صالح. الآن م... م... معك آخر؟ أريد عمرا أريد زيدا أريد عبيدا آخر. أحمد أنيش. احمد سايبه سابك كل كل موحش أستاذ بارك الله فيك صالح الان طلب انت طلبت منه قرضا طيب فقال لك انت ما تريد بالقرض فانت قلت له انا اريد اشتري سياره محتاج لانني ساوصل الاولاد وعندي اماكن كثيره لابد ان انا يعني اذهب الى هنا احتاج السياره فقال لك يا اخي انا ساعطيك ال1000 القرض صالح الان انا ساقول له يعطيك ال ألف درهم سأعطيك صالح إياها طيب وقال لك ولما أنا سأعطيك الألف هذه قردة لك شوف على ثلاث أشهر أربعة أشهر وأنا سأبيعك السيارة ايضا عندي سيارة وهذه السيارة أنا مش محتاجها عندي عندي سيارتان سيارة لا أحتاجها أبيعك إياها وانظر في السوق فقال له في السوق 800 قال له صراحة أنا, أنا يأتيني في هذه السيارة بألف أنا يطيب خطيري إن بعتها أبيعها بألف صالح أعطيه الألف أعطيه أحمد أنيس ألف وأعطيه السيارة التي باتفاق الأسواق أنها بـ 800 بيع له السيارة بألف. انيس أنيس أنيس أيها أحمد أنيس خلاص ذكرت بأبيه ما أخطأته وأنا أريد خلاص لما قلت به أنيس أنت قبلت ألفا واشتريت السيارة بألف والسيارة أنت تعرف والجميع يعرف أنها لا تزيد على 800 بعد بعد أربعة أشهر بعد نعم يا شيخ ستصد أنت ألف وأنت أعطيته ألف السيارة الألف القرض مفهوم الآن اغلق أغلقوا ما عندك وفي في كلام بيفغلك يبقى إذن الآن صالح لما أعطى أحمد أنيس ألف قرضا هل استفاد بالقرض ولا ما استفاد؟ <تصفيق> أيوة ما هي الاستفادة ما هي الاستفادة من أحمد حصل على على ممتاز أنه لما باع له السيارة أدخلها في الوسط هكذا أدخلها تحاولا طيب لأنه سيزيد عليها ال المائتين, المائتين هي التي يقال فيها قرض جر نفع والقاعدة العامة عند العلماء كل قرض جر نفع فهو ربا ربا فهو كل سلف وبيع لابد أن ترى فيه من الدواخل في هذا الباب تحايل العاربة كل سلف وبيع لابد حتى ترى منه التحايل على على ربا يبيع طال ألف وباع الساله لا تساوي إلا 800 مئة باعها بالألف من أجل القرض هو ليش ليش اللي خلى وش اللي جعل أحمد أنيس يقبل أن الساله اتفق كل الأسواق تفق كل الأسواق 800 وش اللي يجعله قابلة أنها تكون بألف وإيش القرض الممتاز الذي جعله يقبل هو القرض الذي أعطاه يالي ليسهل عليه ببعض الأموال التي يردها فصار القرض وسيلة إلى إيش الربا ممتاز وسيلة إلى القرض الذي جرى نفع والاتفاق الأمة والاتفاق المشتدين أن كل قرض جرى نفع فهو ربا بالضبط بالضبط أن يأتي رجل إلى الصائغ ويقول لها أريد هذه الأسورة امرأتي أتعبتني وأنا أريد أن أرضيها وأهديها ونعم ما أهدي المرأة أهديها بهذه الأسورة فقال الأسورة بألف وخمس قال ما عندي إلا ألف أنا حسبتها بألف قال ألف وخمس ولكن أنا لا أردك ما دمت تحب امرأتك وتريد أن تحسن إليها خذ خمس مني قربا واشتري بها لأنني أعلم أنك رجل صاحب علم وتعلم أن ان أن, أن إذا اختلفت الأصناف لابد أن يكون يدا بيد سأخذ الخمسمائة مني قردا واشتري الأسورة أنا صديق قال الآن دعك كأنني صائغ أعطيت خمسمائة قردا هل المعاملة تصح أو لا تصح أخذ الخمسمائة وأعطاه الـ 1500 أخذ الأسورة يداً بيد لم يفارق المسجد المجلس حتى أعطاه المال وأخذ منه الأسورة وذهب فآنست امرأته بهذه الأسورة وعاش ليلة سعيدة جدا. بهذه الهدية لكن يبقى كدر العقد وهو حتى في ليلته الهنية السعيدة وهو يتمتع بالتغزل في امرأته وهي يعني في أبهى حل لها فإنه يكدر ذهنه ويفكر في العقد فلابد أن يتصل بنا حتى يرتاح هل العقد صحيح أم لا قلت أحيلك على أحمد أنيس أو صالح ماذا يقولون أو المجلس بأسره من اليمن والسعودية ومصر ها المجلس ماذا يقول <تصفيق> المجلس ماذا يقول لا يجوز ليش ما يجوز لأنه قرض جرار وش النفع, وش النفع هنا الرجل بخير 1500 يشتريها هي معروضة 1500 ما في الجادة فيها معروضة 1500 هو الذي يبيعها وبعدين بعدين وش؟, وش النفع وين هناها عن بيع وسلف ما دام هو يبيعه بشوف أنت الآن واقف على البوابة يا تدخل يا تخليني أدخل أنا اتفضل <تصفيق> يا لك من كريم نعم الحقن ونعم والمسألة هنا فيه نفع إيش النفع؟ نفع الربح الذي يبيع به السلعة نعم نفع الربح الذي يبيع به السلعة هو ليش أعطاه 500 عشان يشتري منه السلعة وبعد ذلك هو سيرد لل500 يبقى الرجل استفاد بربح السمن بربح السلعة تباعها. فصار لا فصار لا فصار القرض فصار القرض سبيل لش؟ للربا ممتاز سبيل للنفع وكل قرض جر نفع فهو ربا تفضل تفضل تفضل بالنسبة لموضوع السيارة الآن نعم يوم ما بعها صاحب السيارة نعم. هو يعلم أنه سقوط لا تتجاوز الثمان 800 أي نعم. وكذلك المشتري يعلم أنها لا تتجاوز هذا. السيار. أي نعم. لكن هو وضع سعر من عندي واتفق على هذا السعر. نعم. في هذا إشكال؟ الإشكال في... أن... طيب اسمع مني يا مسمك. محمد أصفهان. الله يرضى يردعناك يا محمد. تعرف لا إشكال أبداً لو كان العقد منفرداً. لكن لما أتى معه عقد آخر علمنا أن هذا العقد الآخر الذي جر الذي جر هذا البيع جر الأخ ليوافق يعني إيش المؤثر على المشتري أن يوافق كان المؤثر العقد الثاني هو عقد إيش السلف يعني لو كان عقدا منسرادا ما كان ما كان قابل ولو قابل لقلنا له إنما البيع عن طرف فعن فهمتني؟ فالعقد الثاني هو الذي أدخل علينا الحيلة. ما. فقط نعيد, نعيد مره مرة طيب ولا ايش؟ الصوت. لا يوجد صوت. لا يوجد صوت. الآن طيب عبد الله لهذا. لكن لكن نقول نقول ما دام دخل عقد آخر فالعقد الآخر هو المؤثر على القبول العقد الآخر هو المؤثر على القبول وش العقد الآخر هو القرض لدفع بالقرض جعله يقبل من أجل دفع بالقرض فهمني كيف فكان العقد الآخر والذي أدخل عليه ميله فجعل العقد باطلا فهمت طيب دكتور رشيد يعني لا ترضى للإنسان مثلا بالله الخسارة يعني إذا الآن اضطر أنه مثلا يقرضه ويبيعه السيارة يضطر أنه ويبيعه بسعر ربما لا يرضيه أيوة إيبا إيبا الذي يجعله يقبل هو العقد الثاني العقد الثاني أنه بينتفع من الجانب الآخر فجاء فصار الأمر على المحظور الشرعي المنصوص عليه وأن القرض جرى نفعا وكل قرض جرى نفعا باتفاق بالإجماع ربا الله أحسن الله عليك حبيبي أحسن الله عليك. ولا خلاص أنا علم في أن. يعني هل هناك فرق بين هذا وبين ب بالعينة؟ يا عبدالله بين العينة بين العينة بيكون في اتفاق مسبق وهو مثله لكنه أوضح منه حيلة يا عبدالله. أحسن الله عليك حبيبي. النت الأشحاب الصلاة نعم حي أنا أسمعك تفضل حي تفصل النهي عن عبس لف وبيع مثلا ذهب إلى صاحب الذهب أريد 20 جرام من الذهب نعم ونقص المبلغ وهو عندي في البيت وأنا أريد الذهب وهو يعرفني فلو استقرضت منه مثلا الذي نقص من المال وأستدّد حق الذهب وأخذ الذهب ثم بعد لحظات أو ساعة أتى له بال بالقرض الذي هذا ها ها هذا هذا دخل في القرض الذي جرى لنا. بارك الله وجهي. يا رب يحفظك يا رب. يا دكتور يحفظك الله. يا دكتور إذا سلعة معينة أخذناها ثم قال إذا كنت بتأخذها نقد يعني. الآن تكون بالريال اليمن وإذا هي دين بالريال السعودي. نعم. لا. لا مرة ثانية مرة ثانية. نعم. نعم مرة ثانية. أقول لك يا دكتور حسناك الله يعني سلعة معينة. أتينا إليه قال إذا كان الآن بتسلم الفلوس في مجلس عقد المبيع تكون بالريال اليمني إذا هي دين عليك. تكون بالريال السعودي والسعودي معروف عندنا يرتفع يوما بعد يوم. لمرة ثانية أنا عشان أتصورها سمحني. نعم. حفذاك الله يا دكتور هذه في العمرة التاجر نفسه. إذا أنا أتيت إليه قال إذا كانت بتسلم الفلوس الآن في مجلس عقد المبيع بالريال اليمني كاملة وإذا لم تكن يعني دين عليك ضل دين. بالريال, السعود. بالريال السعودي. لا ما يجوز. السعودي لا ما يجوز هذا اشتراه ما يجوز. هو اشتراه منه بإيش؟ اشتراه منه بالريال اليمني ولا بالريال السعودي؟ هو قال إذا هو اشترب في البداية هي معروفنا باليمن لكن بدايةً قال إذا كنت كانت دين عليكم تكون بالريال السعودي. لا ما يجوز ما يجوز. أحسن الله لك. طيب. هنا أيضا المسألة الثانية في الضابط الثالث في هذا الباب الذي يكون سمته حيلة عربية الجمع بين القرض والهبة للمقرض الجمع بين القرض والهبة للمقرض أجمع الفقهاء على أن من أقرض غيره مالا على أن يسكنه المقترب داره أو يهدي له هدية أو يقضيه خيرا مما أخذ منه بزيادة في القدر أو الصفة. فذلك فاسد محظور شرعا لإفضائه للربا يعني لا أقرضه قرضا طيب على أن يهبه شيئا أن يسكنه المقترض داره أو يهدي له هدية فمع ذلك أن القرض جر نفع هنا على سبيل الأصل يعني يقول اقرضني ألفا فهو يقول له أنا أقرضك الألف طيب يعني هذا الآن يحدث عندنا في الأرياف كثيرا يعطيه خمسمائة دولار أو يعطيه خمسة آلاف أو عشرة آلاف جنيه لزرع الأرض طيب والآخر يعطيه بقرته يستفيد منها يعني المقرض بيعطي المال والثاني بيعطيه بقرة يستفيد منها أو أو أو عندنا بيرهن له الأرض والآخر المرتهن يؤجرها وياخذ مالها, مالها استفاد منه مفهوم هذه الصوره هنا مفهومه نعم نعم بشتغل كده زي لا في موضوع ايجاره الارض ممكن توضحه وهات تفضل يعني معروف عندنا في الأرياف في مصر موضوع إنه واحد يأجر الأرض مثلاً فدم مثلاً ألفين جنيه مثلاً سبعة كم كم في دي نعم ألفين شيء لا خلاص ده تعجيل بالمال ما في شيء أنا قلت لك أنا أعطيك قرضا لق لأ... لأ... حتى تزرع أنت أرضك وأ وأنت تفيدني من جانب آخر تعطيني البقر تستفيد منها تعطيني الدوار يكون استراحة لي كل ما يأتي فإن حضرتك أو تعطيني يعني عندك شاقية فيها بتخرج الماء فأستفيد منها في أمر آخر فإنت؟ لا هذا هو يبقى هذا, يبقى هذا يبقى هذا لابد أن يقال أن, يقال أن هذا قرض جر إيش قرض نفع أو أعطيك خمس مئة ألف خمس م شو بيح بعطيك واقع الآن أعطيك خم ألف تزرع الأرض الأولى أو الأرض الثانية بشرط محصولك لا يبقى إلا لي. هذا هو هو وصار البيع صار القرد هنا إيش؟ مصحوبا بشرط يجر معه النفع. لا. فهمت؟ وهذا واقع هذا واقع بهذا ك... واقع كثير. موجود فه... موجود نعم. ما قلت لك أنا درست الناس يعني فاهم أنا ما أتكلم إلا عن تصور أنا حتى خلتهم يوروني كيف المساق يعني عشان المسألة تكون ظاهرة لأنه العلم تصور أصلاً إن أردت أن أن أن تكون راقيا علميا لابد أن تتصور كل العلوم التي تتكلم عنها. بال في صورة دكتور بالضبط عندنا في مصر موجودة حضرتك عقل عليها. أيوة. مثلا في في غريرين عندنا مثلا في السيوم. في مسؤول عن فتحة لا لا معلش مرة, مرة, مرة أخرى حتى أتصور ما تقول ماشي عندنا في الفيوم مثلا في فتحة معينة مثلا لتسى مئة ماشي ففي شخص في شخص معين بنفسه نفسه على فتحة بيحدد حاجه المناوبه أنت فيش في شهر الساعة الساعة بعض المال لهذا العمل هو لعند عين عين مشاعه اه لا عين دولة عين الدوله عين الحكومة عين الحكومه والثاني وقف عليها ايه وقف عليها من الذي اوقفه عليها هو بالترابي كده بين الناس بيقف عليها ان هو مثلا نور, نور ارض في الحته مثلا هو لعند عين عين مشاعه بيضل عن جد وما شبه بيقف بيعمل ايه مش معلش بيقسم الماء عند على الاشخاص لا بيقول مثلا ان الحاج محمد مثلا له 19 بالليل الحاج محمود ب 12 بالليل على حتى اي حتى أساس, اساس على اي على, على اي اساس يرتب على كمية على كمية توزيع الاراضي الصرييه اداله فدان اديله فدان, فدان هكذا يعني نعم والكل متراضي لا كل الحط كله متوافق على بص هو بس اسمع للاخر بس الله يهديك انا اللي بسألك اجبني وهو بيباشر هذا العمل هو اللي بيباشر هذا العمل هو وهو يباشر هذا العمل و... و... ويعطونه أجر على هذه على هذه المباشرة. آه نور المسؤول عن الحاجة زي ما في عشرين إن شاء الله. ماشوك. أحسن الله أصير. أحسن الله أحسن الله يبقى إذا الضابط الثالث كما قلنا منع كل حيلة الربا منها الجمع بين القرض والهبة لأنه عندما يقرضه يقرضه ليهبه الثاني يبقى إذا جعل القرض وسيلة إلى إيش إلى نفع فنزل في القاعدة العامة كل قرض جرى نفع فهو فواربا. الجمع عن السلف والبيع أيضا هذا عن بيع وسلف أيضا يؤدي إلى الربا لأنه سيؤدي إلى نفع سيؤدي إلى نفع السلام عليكم عليكم السلام وبركاته يا شيخ النطيبة كيف نجي عادة وفينا حديثها جادة كيف؟ ما كيف, كيف, كيف قلت ما سمعت قصة جابر قصة جابر في الجمل الذي اعيا الى المدينة نعم اشترط حملان من المدينة ما عندك منه الجابر النفع ايه ماذا ماذا تريد في حديث جابر ما انا ماذا ماذا تريد قلت لك جابر اشترط اشترط حملان الى المدينة طيب ما عندك اللي هو لما عندنا هنا ضيع واشترط اللي هو الدفاع مشكله عندي ايوه سمع هنا ضيع واشترط في نعم الذي الذي عندك الان انه اشترط حملانه صحيح فيعتبر بيع وشرط والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط هذا اللي تريده انت صح نعم. الصحيح انه حال... يعني امر جابر أمر جابر جعلنا نقول لما اشترط لما اشترط لما نهى عن بيع وشرط قلنا النهي عن بيع وشرط يخصص بالشرط المجهول يخصص بالشرط المجهول، فإن كان الشرط معلوماً لأن الشرط المجهول هو الذي يؤدي إلى الربه أو إلى رصياع الربه، فإن كان الشرط معلوما جاز ذلك والدلالة على هذا الدلالة على ذلك هو إيش؟ هو حديث جابر لما قال أشترط حملان إلى المدينة كان معلوما فهمتني؟ نعم نعم. فكان معلوماً، فقلنا إذاً في قولنا بينها عن بيع وشرط ليس على عمومه. بنها عن بيع وشرط مجهول يؤدي للجهالة. وضحت؟ نعم نعم. وضحت؟ الحمد لله الحمد لله. نعم. نعم.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 أو أغراض عدة من الأعادات ونقلها يتكلف كثيرا وإلى أين ينقلها ينقلها إلى مصر ينقلها إلى إسكندرية ينقلها إلى اليمن ينقلها إلى أنبع ينقلها إلى فيفاجئه بالنقل يكون بعيدا فيتكلف فيه أكثر فكان هذا الشرط لما كان فيه جهاله قلنا هذا البيع لا يصح جمع بيان وشرط والشرط فيه, فيه جهال والجهالة مادة نزاع الجهالة دائما مادة نزاع ياك الله خير. ظهر هذا ولا ما ظهر؟ نعم نعم ظهر يا دكتور. ياك الله خير. طيب عندنا مبحث آخر في هذا باب بعد, بعد الضابط هذه التي نقول فيها أن العقود المركبة وإن كان الأصل فيها الحل لابد بد أن نتجنب أن نتجنب كل الصورة التي تؤدي إلى إلى ال. روعة يا دكتور. عليكم السلام تفضل. آسف في هذا المثال الذي لو لأنه حدث ال. كان الجهاد مثلا في المكان اللي أخبره مثلا أنه قال أن تحمل أغراضي أن تحمل أغراضي إلى الإسكندرية وهو في القاهرة وأغراضي ثياب هذا ثياب هذا جائز لإن صار شرطه إيش معلوما كما قال جابر لما قال بعنيه بعنيه فقال بعنيه بوقية فقال له أشتريت حملان إلى المدينة أشتريت حملان وهيحملني إلى المدينة معلومة الغير معلوم معلوم ووافق النبي صلى الله عليه وسلم وأقره دل ذلك على أن النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط على التعميم لا على التخصيص. زاك. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. هناك أمور لابد أن تعرف في العقود من الأهمية بمكان وهي أن أن هناك يعني قاعدة مهمة جدا تفيدنا في العقود. قاعدة مهمة جدا تفيدنا في العقود وهي يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل ماذا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل هذه مهمة جدا لأنه ترى في كثير من العقود يقول وهذا يسير واليسير يغتفر مفهوم؟ أو يقال يغتفر في التابع ماذا يغتفر في الأصل ماشي يغتفر. لأنه ليس تابعا كالجهاله مثلا بأساسات البيت يعني واحد اشترى بيت هل تراه يهدم البيت ليرى الأساس اولا ويقول لتنتفل الجهالة أعلم كم عمود وكم سملة وكم أساس بنيتم لا يمكن الأساس هنا وهو مجهول لكن يغتفر لأنه جاء تابعا جاء تابعا كرسي السيارة كرسي السيارة محشو حشو الكرسي مجهول لا غير معلوم هو بيقال لك تفير وانت لا ترى وهذا أيضا يغتفر فهذا يغتفر لماذا أنه فيغتفر في التابع ما لا في الأصل هذه مسألة مهمة جدا وهي أن الشريعة جاءت فرقت في أحكام الصفقة أو المعاملة التي يجتمع فيها عقدان فأكثر بينما كان مقصودا أصالة في التعاقد وبينما كان مقصودا تبعا أو سابتا ضمنا وقضت باغتفار سنوف من الخلل والمخالفات في التوابع والضمنيات دونما كان مقصودا أصالة أو ثابتا مستقلا وعلى ذلك قال ابن ثامية إن الصفقة إذا كان في تفريقها ضرر جاز الجمع بين العقدين في المعاوضة وإن لم يجز إفراد كل واحد منهما لأن حكم الجمع خالف حكم التفريق هو هنا الآن أيضا بيتكلم عن الاختفار في هذا الباب والترخيص أنه لو كانت منفردة كانت حراما وبالجمع قد تصح يقول عيون مقاصد الشريعة هو تصحيح العقود ما أمكن فإن لم يكن تصحيح العقود إلا بالجمع فيكون الأمر على الجمع بين العقدين حتى يصحح العقد لأنه كما قلت عيون مقاصد الشريعة هو تحقيق العقود ما, ما أمكن أمين وآمين الله عليكم الله بارك فيكم هذا الله أنك صالح أنا أحاول بس أن تابن هذه الجسيمات بعدين تذهبون إلى إلى السلطة ولذلك القاعدة عند العلماء يغتفر في التابع ما لا يغتفر في في غيره في الأصل يعني ويغتفر في الضمن ما لا يغتفر في المستقبل ويغتفر فيما دخل ضمنا وتابعا ما لا يغتفر في الأصول والمذبوعة ويغتفر في سبوط الضمن ما لا يغتفر في الأصل وإشتاءت ثابتة مقصودا ما لا إشتاءت ثابت ضمنا وتابعا وقد يعني يمتنع يمتنع وقد يكون وقد يمنع الشيء مقصودا وإذا حصل في ضمن عقد لم يمنع ويغتفر في العقود الضمنية ما لا يغتفر في الاستقلال ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال ويثبت ضمنا ما يمتنع قصدا يثبت ضمنا ما يم ما يمتنع وهذا معناه إنه هناك أمر يسير وأن هذا أمر اليسير فيه كما قلت فيه اغتفار يغتفر يغتفر ويغتفر اذا العقد يصير صحيحا التبعيه مفهوم التبعيه وضبطها لأن كما قلنا يغتفر التابع ما يغتفر في الاصل وهذا يجعل العقد صحيحا وان كان في تابعه شيء من يعني من الحرمة فالتبعية تابعه هو الطلو والحاق تقول تبعه يعني مشى خلفه ولاحق به أما في الاصطلاح الفقهي يعني هي لا تخرج عن معناها اللغوي المراد بالتابع وبالمقصود تبعا في في العقود والمعاملات ما ما كان ليس القصد اليه يعني القصد اليه يكون لاحقا تاليا لا لا ان يكون أصالة يعني بمسابقة الفرع للأصل، بمسابقة الفرع للأصل، فكـ فإن كان المقصود تبعا صحه، وذلك أنهم لو لو اشترى لو اشترى أرضاً، والأرض به نخل، والنخل به ثمر، لم لم يحمر ولم يصر، أن سانها عن بيع ثمر إيش حتى يبدو صلاح؟ فبيه ثمر لم يبدو صلاحا قلنا يجوز البيع يا جماعة الخير إن خلا الثمر لم يبدو صلاحه وتعلمون أنه جاء صريحا على أن الثمر أن أن عن بيع الثمر إذا لا إذا لم يبدو صلاح فهنا تأتي تتأتى القاعدة تتأتى القاعدة وهي يغتفر في التعامل يغتفر في الأصل ما معنى ذلك فالمعنى بأنه سيشتري الأرض أصالة وجاء, وجاء الشجر تبعا فالثمر صار تبعا أيضا فيغتفر في التابع ما في يغتفر في آسل هو ما, ما ذهب يشتري الثمر أصالة بل ذهب يشتري الأرض والشجر تابع الأرض فصح ذلك فيغتفر في التابع ما لا في الأصل رقم هل يجوز الفصل بين الأرض والثمر؟ يعني واحد يبيع الأرض كلها ولا يبيع النخيل أو الأشجار اللي فيها؟ يصح بهذا ده؟ يعني يبيع الأرض بلا ب ب ب بندون النخل؟ آه, آه له ذلك. بدون النخل ما لكن ساوزي نفسه؟ له ذلك. ها نعم له ذلك. تساوزي نفسه؟ لا. ليه؟ لأن صاحب النخل كل شوية يريد يدخل أرض يريد يسقى زرع يريد يسقى النخل فايم؟ لا لا. لكن له ذلك. ليس له ذلك. نعم له ذلك. الله, له نعم له ما الله بناء على ما تقدم أقول أن المقصود أصلاً الغرض الأساسي الذي يهدف له جملة المتعاقدين ثم من المعاملات، ومعبر عنه عبر عنه شيخ سامي الأكبر أو المقصود الأعظم هو المقصود أصالة وما ما يأتي بعده يكون تابعا له يعني مقصود تبعا وليس مقصود أصالة هنا يغتفر فيه ما لا في الأصل يغتفر فيما لا يغتفر الأصل كما قلنا في مسألة البيع إذا كان البيع يعني محرما إذا كان البيع محرما أصالة ولم يشتري أصالة اشتراه وجاء هذا تبعا وهذه مسألة ستفيدنا جدا في مسألة العقود نقف عند هذه لأن الإخوة جميعا ذهبوا ويصلون فنقف عند هذه ولو في شيء بعد ذلك أو أسلة ففتحواها كيفما شئتم الذي يشتريه طهر الآن باليمن نعم نعم نعم ما سبب المعنى الصورة التي تحالها في الصورة الأول إيش قد تهجر عندما تشتريه طهر الآن باليمن الصوت غير واضح أخي مانا. أنت في في تشويش عندك فالصوت غير واضح وضح صوتك شوية تفضل الصورة اللي سألها الأخ قبل قليل نعم إذا ذهبت إلى التاجر تشتري منه باليمني نعم وقال لك إذا كان آجلا سأحسبها عليك بالسعودي ما المنأ في هذه الصورة المنأ هذا أعطب الصرف ويجوز وفيها بيع وشرط أيضا وفيها جهالة لإن أنت ما تعرف السعودي في نفس اليوم الذي تدفع فيه كم يكون العملات متغيرة فصارت الجهالة أيضا فيها. من نعم. نعم. لكن هو اشترط عليه. وفيها الصرف أيضا. فيا الصارف أنا اشتري اليمني هو لو قال أنا اشتريت عليك أبيع بالسعودي, أبيع بالسعودي أبيع بالسعودي ما ببيع باليمني فهمني؟ لو اشتريت عليك ذلك لكن هو بيبيع باليمني ويقول لك أخذ بالشروط بالسعودي شرطا. لكن لو قلت أنا نعم ماضي ماضي الدكتور فهمت نعم نعم نعم يعني هذا باشتراطه هو الذي أدى إلى المعنى نعم نعم جاكم الله خير أحسن الله لك أحسن الله لك عليك فيليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم، عليكم السلام، عليكم السلام، هلا كاتم؟ أشيب لبيع بيع الأرض دون الشجر؟ هنا نبى تكون مشاكل يعني مثلا كيف؟ هذا قلت، أنا, أنا قلت الأخ هذا كلام أنا قلت الأخ هذا الكلام هو يحتمل باء إذا أرد يحتمل؟ نعم. بس من حيث من من من جهة شرعية هل يجوز؟ أنا عمد يوز ما ما شيء اشترى ج اشترى شيئا فهم و وترك الشيء لم لم لم يشتري شكرا لك شكرًا عليك الحمد لله يا دكتور بالنسبة للناس اللي هي ليس فيها ضرر يعني هو لا يدخل الأرض إلا في وقت الصنار بس يعني لما يكون في بلح يخش يشيله خلاص على كده. طيب وسقيه النخل كام هذا مش يحتاج ولا ما يحتاج انت مني نخل كبير لا يحتاج للسخل اللي هو بيشرب أصلا من, الساق اللي الساق الساق من الساق من الساق طيب طيب, طيب المهم سيدخل يدخل وقت ما يحتاج ذلك غير هو باتفاق يعني هو وكتب وكتب على الأرض. من النخيل طيب يعني. نعم نعم نعم ما أحسن الله لك. طيب. تتأملونا بشيء؟ نفع الله بكم الأمم الإسلامية. عزيزنا. عزيزنا عليكم. عليكم كاتو. آه يا شيخ. أنا تكرمتم علي عندي. سؤال. تفضل. تسمع يا شيخ؟ أسمعك. شيء الله يسعدكم السؤال من المحاضره الماضيه كنت اردت السؤال لكن الوقت انتهى وما استطعت أن أسأل السؤال في أحد الإخوة يعني من صديقي صديق له يعني أرض في عام 1430 وأربعمائة وثلاثين قبل ثلاث سنوات وكانت القيمة تبقي عليها تقريبا بالسعودي عظم الجنوب المسؤولية بالأخ يمني والأرض اليمن وكانت القيمة المتفق عليها مئة ألف يمني واتفع ثلاث, ثلاث أشهر من تاريخ اتفاقهم في عام 1430 وصاحب الباع لهذا وتشهد اثنين من الشهود وتم تلبيع الحمد لله واستلم المشتري العرض وبعد ثلاث شهور البائع تواصل مع مشتري وطلب منه يعني أعطيه المبلغ والرجل عنده يقول أنا ما عنجل إن أنا ما عنجل إن أنا ما عندي إن فأعطاه نصف المبلغ وبقي نصف الآخر أعطاه خمسين ألف وبقي خمسين ألف ولما انتهت ال بعد ما عدت قريبا سنة الرجل اللي اتواصل معه قال أعطيك يعطيه يعطيك فلوس فأعطاه خمسة وعشرين ثانية بقي خمسة وعشرين حتى هذا التاريخ ما أعطاه شيء. البائع توفي قبل أيام، البائع توفي قبل أسبوعين تقريبا وورثة البائع طالب المشتري بالمبلغ، وكان مشتريه منفرد. ترى يعني لو هو وكان البائع طالب يحق. الآن فما يختلف كثير، العملة اليمنية من خلال السنة اختلفت المبلغ كثير، فهل يعطي ال المشتري يعطي الورثة ورثة البائع من سعر العملة حاليا أم يعطيه من سعر العملة في تلك الأيام؟ لا في تلك الأيام. أي <تركة> نعم في تلك الأيام. آه، في تلك الأيام يعني هو يقول انه يعني يقوله هو يقول ما طالب يعني أمروه يعني قضائية أبداً أبداً, أبداً, أبداً الكساد, الكساد, لا لان لان الكساد, الكساد لا يؤثر. ما الكساد. أي نعم الكساد, ما لا يؤثر ما 5 أي نعم الكساد لا يؤثر. لك ما ما لك ما يعني الآن هو في خمسة وعشرين في ثلاثة أيام يعادل 500 في هذه اليوم. أعلم أعلم إذا قلت ترك الكساد لا يؤثر. آه الكساد لا يؤثر. معنا. أي نعم بارك الله فيك. جميل. طيب إذا كان التفريط من المش إذا كان التفريط من البائع ف... إذا كان تفريط من الباع خلاص ال... يضمن طالما فرط صحه ال التفريط يضمنه. الله الله الله الله كما قلت لك الكساد لا الكساد لا يؤثر هذه الجائحه التي وقعت على ما ياخذ احدكم مال اخيه بارك الله فيك أحسن الله طيب سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا أعتقد ربع ساعة أو تسعة ونبدأ في دروس دروس دروس الليله إن شاء الله